بسم الله الرحمن الرحيم أ ه ل ا بيكم و ب س م ة أ م ل ج د ي د ة ب س م ة أ م ل ا ل ن ه ا ر د ة عن ا ل ق و ة و ا ل ط ا ق ة ا ل ر ه ي ب ة الي ل جوانا الي ل احنا منعرفهاش ا تعرفين يا ج م ا ع ة ان احنا جوانا امكانيات ه ا ئ ل ة ط ا ق ة ر ه ي ب ة ق و ة ك ا م ن ة ر ه ي جو ب ة جوانا بس ل ل أ س ف إ ح ن ا مبنعرفهاش ا والي ل بيعرفها ينتصر ويكسب ويعلى وتترسم على وشه ب س م ت أ م ل ويحقق نتائج ويكسب فلوس والناس تقدروا بس مين يكتشف يا ج م ا ع ة إ ح ن ا بنتحرك ب خ م س ة في ا ل م ي ة من ا ل ط ا ق ة الي ل عندنا يعني انت لو عندك أ و ا ن ت عندك م ي ة و ح د ة طاقه قوه مي... ا ن ت بتستخدمي خ م س ة في ا ل م ي ة من ا ل م ي ة خيالي وطب وبقيه ا ل خ م س ة وتسعين م و ج و د ة بس انت مش عارفها بيقولك ان احكيلكوا ل ق ص ة بيقولك ان م ج م و ع ة من اللاجئين ق ص ة ر م ز ي ة م ج م و ع ة من اللاجئين كانت ف ي م ن ط ق ة حرب و ف ي ضرب رصاص و و و و في ايام الحرب ب ت ا ع ة ا ل ب و س ن ة والهرسك ا في, في اوروبا و بيموتوا و و و و ف م ج م و ع ة من اللاجئين قرروا ان ه ه م لازم يخترقوا زي كدا ايه م ن ط ق ة ج ب ل ي ة فيها تلج وجبال و ص ع ب ة جدا جدا جدا علشان يعدوا ل ل ن ا ح ي ة ا ل ت ا ن ي ة ا ل ا م ن ة فعلشان فقرر راجل عجوز ومراته ا ل ع ج و ز ة ومعاهم طفل صغير ان هما يعدوا ا ل م ن ط ق ة ا ل ص ع ب ة جدا جدا لكن ا ل ح ي ا ة هيعدوا إ ز ا ي ه ي ست ع ج و ز ة والراجل عجوز وابنهم طفل صغير هيشيلوه إ ز ا ي فلقوا م ج م و ع ة من الجنود ر ا ي ح ة بتعدي بتعبر ل ل ن ا ح ي ة ا ل ت ا ن ي ة فرحوا ا للجنود قالولهم ا أ ر ج و ك و ا خدونا معاكوا وانتوا بتعدوا الجبال ديا نعدي معاكم فالقائد ل ل م ج م و ع ة من الجنود قالهم ل احنا مانقدرش نتحمل مسؤليتكم و لكن ا ب ن ك الصغير نقدر نشيله عايزين تمشوا معانا بس تمشوا على سرعتنا وتتحملوا لو حد فيك انت يا ر ج ل يا كبير او مراتك ا ل ك ب ي ر ة وقعوا احنا مانقدرش نقف لان لازم نعدي ب س ر ع ة لكن هنشلكوا ابنك ب د أ ت المجموعه تتحرك ب د أ الجنود طبعا صحه الجنود واو قوتهم ع ا ل ي ة عمالين بيعدوا ا ل ر ج ل الكبير ب د أ يتعب الست لسه م س ك ه نفسها ن د ا الراجل يتعب يتعب طب الولد الصغير لا الحمد لله الطفل الصغير هما ل ل ي شايلينه الراجل وقع الراجل قعد في وسط الجبال في وسط ا ل ق ل ج دا هيموت د ق ى فيه قل هيموت قاله ما قال انا مش ق د ر أ ك م ل وقع يا سيدي قوم شد قائد الجنود قاله انا اسف احنا مش هنقدر نقف احنا قلنالك احنا هنكمل بالولد الصغير ومراتك تكمل م ع ن ا و ح ن س ي ب ك قامت الست ذكيه اوي قالتلهم الدنيا ل و ل د الصغير مش انتوا شايدينه ادهولي قامت م س ك ه الولد الصغير ورميان ا ل ر ج ل العجوز ج ز ه ا وقلتله بقولك ايه انا م ا ش ي معاهم ي تشيل الولد يموت معاك القوه دي وقامت ن ا ش ي ومبصتش ا وراها ه ي والجنود بعد دي اتنين بتبص لقت ا ل ر ج ل جاي بيجري وشايل الولد لما حس ان الولد ح ي م و ت طلع الطاقة اللي جواها جوانا ط ا ق ة كامنه والله جوانا ط ا ق ة كامنه تصدق ان هما كملوا المشوار واول واحد وصل الراجل العجوز ومش كدا وبس و ش ي ل الولد بقيه السكه يا جماعه جواكوا ق و ة كتير بس ا ن ت م مش عارفين الكسل مبيطلعش ا القوه اعرف مدرب تمرينات ر ي ا ض ي ة جيل شاب بيعمل ضغط وقالوا يلا اعمللي عشرين ضغط ام عامل ضغط الشاب ها؟ قال له يلا كمان قال له لا خلاص حموت مش قادر قال له اجمد ام عامل حموت مش عشرين عشرين عشرين له له ضغط قاله اعملي عشرين كمان قاله خلاص أ ن ا مش قادر عملت اربعين لغد وقتي ام عامل أ م عمل ستين اعملي عشرين كمان يقله و خلاص د ل و ت ي مش ش ي ل ا ن ي أ م عامل تمانين ام عامل ميه و ف ص ت ما هو بيعمل ميه وقع قاله خلاص مش قادر قاله شفت الفرق بين العشرين الي ل عملتهم وبقيت ا ل م ي ة هو الفرق بين ا ل ط ا ق ة و ا ل ق و ة الي ل انت كنت ت فاكر انها عندك و ا ل ق و ة ا ل ح ق ي ق ي ة الي ل انت تملكها احنا نملك ك ث ي ر ا ج م ا د ا يا ج م ا ع ة وطلع الطاقه الي جواك ومتقولش ا ك ف ا ي ة دوس كمان دوس كمان هتنجح جربوا ا ل ف ك ر ة دي ه ت س ع د و ا جدا شكرا والسلام عليكم